يرد المسافر لسيد مصطفى البكري قد تسلى سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسفر لنا عن مجوده الأسرار البراقع وعمر من قلوبنا الدوائر البلاقع وكشف لنا عن الحقائق الإرفانية والتقائق العيانية يوضح لنا كل أمر خافي ويبين لنا كل سر وافي وسرنا في فيافي طرف العناية وأصعبنا في سفرنا المعونة والكفاية وسلمنا من الآفات القاطعة عن بلوغ الأمان وحصول التهاني يا من إذا صار بعبده الخصوصي المراد قطع به المفاوز به أصبحنا في سفرنا عليك وإقبالنا عليك وكنا تلخنيفة في الأهل وأرشفنا نهلا وجعل بمنك وجودك علينا كل حزن سهلا إلهي سافر بسماعنا سماع نطق الحوادث لا سماعي خطابك الأقدس وحديثك الأنفس وبنظرنا, وبنظرنا عن شهود السوى إلى شهودك يا عالم السر والنجوى وبأرواحنا عن الوقوف مع الأكوان لا منازل الارفان وبأسرارنا عن الالتفات إلى التحقّق بهقائق الأسماء والصفات وبأنصافنا الحادثة الفانية إلى شهود نعوتك التي قطوف أسمارنا دانية اللهم خذ عنا منا إليك لنبقى بك لديك وصن عن الأغيار وحققنا بحقائق طوالع صوادع دوامع الأمباري أكفا تكفنا عنك وهبنا يدا مويدة منك إلهي بمن؟ لحبك ساروا وبقربك هاروا وبشرابك للقلوب المد لهمة أناروا وبكل من العائبين أجاروا أن تجيرنا عن كل قاطع مقطعة عن بابك وأن تحول بيننا وبين كل حائل تحول بيننا وبين الوقوف بعتابك وأن تمنع بعزك وقهرك عنا كل مانع يمنعنا عن, عن احتساء صاف شرابك وسهل لنا طرق الوصول وأشمل أعمالنا فضلاً بالقبول وجعلنا ممن كتمسرار العيان عن أهل الزيغ والافتنان عيدنا اللهم بكامل تعيدك القدسي وأبدلنا شهود جمالك الأنسي وحققنا بخلافة الكبرى في الدنيا والآخرة قود إلينا النفوس الآبية واجعلنا بتوجهنا لنا راضية مرضية واجعل اللهم سيرنا إليك سيرا أبديا ديموميا لا ينتهي أبدا الآبدي ودهر التاهرين وصلى الله على سيدنا محمد الذي سير به للمقام الأسنى تاتنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين